و أ ر د ن ا أ ن نذكر ص ف ة ص ل ا ة النبي صلى الله عليه وسلم على التفصيل كما صلاها عليه صلى الله عليه وسلم فلم أ ج د كتابا أ ف ض ل ولا أ ج و د من كتاب شيخنا ا ل إ م ا م المحدث الكبير أ ب ي عبد الرحمن محمد ناصر الدين ا ل أ ل ب ا ن ي حفظه الله كتاب ص ف ة ص ل ا ة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إ ل ى التسليم ك أ ن ك تراه وهذا الكتاب من الكتب ا ل م ب ا ر ك ة وهذا الحقيقة الكتاب ح ق ق ي ة ا له عندي م ع ز ة خ ا ص ة جدا ل أ ن هذا هو الكتاب الذي فتح عيني على علم الحديث وفتح عيني على مذهب أ ه ل ا ل س ن ة والجماعه ة ذ ا الكتاب حوالي ما سنة هجرية معه بعد ما انتهيت من ص ل ا ة ا ل ج م ع ة في م س ج د الشيخ عبد الحميد تشري رحمه الله مسجد عين ا ل ح ي ا ة فمضيت اتجول عند ب ا ع ة ا ل ف ت ب وانظر الى ما يعرضونه من ا ل ف ت ب فوقعت عيني على هذا الكتاب فتناولته وقلبت صفحاته واعجبني ط ر ي ق ة تصنيفه واحسست ب ف ح و ل ة و ج ز ا ل ة لم اعهدها في كل خطراء ولفت انتباهي ح ا ش ي ة الكتاب ح التي ش ي ة ا خرج فيها الشيخ ا ل أ ل ب ا ن ي القسم ا ل أ ع ل ى من الكتاب يعني مثلا يقول ويجافي يديه عن ج ن ب ي ثم يقول أ خ ر ج ه مثلا السراج أ خ ر ج ه البغدادي أ خ ر ج ه ابن بشران أ س م ا ء لم تكن م ع ه و د ة فانبهرت بهذا الكتاب ولكن لم أ س ت ط ع شرائه آ ن ذ ا ك ل أ ن ه كان باهظ الثمن كان بثلاثين قرشا ف ت ر ت ه وواصلت البحث فوجدت جزءا لطيفا بعنوان تلخيص صفه ص ل ا ة النبي صلى الله عليه وسلم ا ل ش ي خ ا ل أ ل ب ا ن ي أ ي ض ا ف ا ش ر ي ت ه وكان ازاك بخمسه قروش ومن إ ع ج ا ب ي بالكتاب وانبهاري به ق ر أ ت ه و أ ن ا أ م ش ي من المسجد إ ل ى مسكني في الطريق مع خ ص و ر ة هذا المسلك على من يمشي في س و ا ر ع ا ل ص ح ر ا ء فلما ق ر أ ت الكتاب وجدته يدق بعنف ما ورثته من ا ل ص ل ا ة عن آ ب ا ئ ي إ ذ وجدت أ ن كثيرا من هيئتها لا يمت إ ل ى السنه بصله فندمت ن د ا م ة الكسعي أ ن ن ي لم أ ش ت ر ا ل أ ر ض والكسعي رجل عربي يضرب به المثل في الندامه وحثوا من خبره أ ن ه كان رجلا راميا ماهرا فمرت به ظباء بالليل وكان له قوس وكان شديد الاعتزاز بها فرمى ا ل ض ب ا ء بهذا القوس بالليل فظن أ ن ه أ خ ط أ ا ل ض ب ا ء فكسر قوته فلما أ ص ب ح وجد ت ه ا م ه في ا ل ض ب ا ء فندم على كسر القوس ويقال إ ن ه قطع إ ص ب ع ه من الندم وفي مثله يقول الفرزدق ندمت ن د ا م ة الكسعي لما غدت مني م ط ل ق ة النوار نوار زوجته لما طلقها وكان يحبها قال ندمت ن د ا م ة الكسعي لما غدت مني م ط ل ق ة النوار و أ ن ش د ابن منظور في لسان العرب أ ي ض ا على لسان بعضهم قال ندمت ن د ا م ة الكسعي لما ر أ ت عيناه ما صنعت يداه المهم ن د م ت أ ن ن ي لم أ ش ت ر ي ا ل أ ص ل و ق ف ت أ ن أ ج د ه عند بائعه وتوسلت إ ل ى الله عز وجل طيله ا ل أ س ب و ع أ ن أ ج د ه حتى وجدته فلما ق ر أ ت ه ا ل خ ي ت ا ل أ ل و ا ح ولا حلي المصباح من الصباح وكان هذا الكتاب هو ف ا ت ح ة الخير لي ب ا ل ن س ب ة لاعتناق مذهب أهل الحديث ومذهب اهل ل ح د ي ث ومذهب أ الحديث هو أ ج ل المذاهب ق ا ط ب ة في الفقه والحديث و ا ل ا ع ت ق ا د وهو مذهب ا ل أ ئ م ة المتبوعين كمالك والشافعي و أ ح م د والسفيانين و إ س ح ا ق بن راهوين و ا ل أ و ج ا ع ي وغيرهم من ا ل أ ئ م ة الفضلاء الكبار وعقد الشيخ ا ل أ ل ب ا ن ي حفظه الله تبارك وتعالى ويعني نقول إخواننا يكثر من الدعاء للشيخ بالشفاء والعافيه ة انه ل مريض وان يصيل الله عز وجل بعمره وان ينفع المسلمين به وان يجعل خير ايامه يوم لقائه تبارك وتعالى فان مشايخنا في, في العلم مثل والدينا نترحم عليهم ونترضى عليهم وندعو الله عز وجل لهم عقد شيخنا حفظه الله مقدمه رائعه نفيسه في مطلع هذا الكتاب خلاصتها أ ن الائمه المتبوعين جميعا تبراوا من مخالفه السنه احياء وامواتا وحصوا الناس على متابعه النبي عليه الصلاه والسلام وان من استبانت له السنه وظهر قول لاحد العلماء يخالف السنه أ ن ه يطرح قول العالم بلا م ث ن و ي ة ولا تردد ولا يرد قول النبي عليه الصلاه والسلام فكل أ ح د يؤخذ من قوله و ي ت ر د إ ل ا المعصوم صلى الله عليه وسلم فيؤخذ قوله كله ولا ي ت ر د ف ر أ ي ت أ ن أ ق ر أ عليكم هذا الكتاب و أ ن أ ش ر ح بعض مسائله ف إ ن الشيخ وضع الكتاب ة أ و ل م ر ة على قسمين ق س م كثم ا ل أ ع ل ى الذي س ن ق ر أ ه وقسم أ س ف ل فصل فيه ا ل أ د ل ة وتكلم عليها بشيء من ا ل ا س ت ب و ا ل ت ط و ي ت وناقش العلماء ولكن حاله الظروف آ ن ذ ا ك ا د يطبع القسمان معا لغلاء النفقات ا ل ط ب ا ع ة آ ن ذ ا ك فطبع القسم ا ل أ ع ل ى ولم يصبع القسم الثاني حتى ا ل آ ن فيا ليس فصبح فنقرا صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم كما صنفها هذا الشيخ المبارك حفظه الله تبارك وتعالى المسلمين به ونتكلم ع عن بعض هذه المسائل ان اقتضى الامر ذلك كل هذا حتى نمتثل قول النبي صلى الله عليه وسلم وتقيم الصلاه له